أحسن الله إليكم وبركة فيكم ونفان الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل ندعو للمولود الجديد بالبركة أم هناك دعاء خاص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم حديثا معينا في دعاء مخصوص يقال للمولود الجديد ولكن يدعى له عموما بالبركة والصلاح والهداية ويكون بارا بوالديه وغير ذلك من المعاني الطيبة لكن دعاء مخصوص يعني جاء عن بعض السلف والحسن البصري كان يقول بورك في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقتم بره فهذه دعوات طيبة فيدعى له بالبركة يدعى له بالبر بالصلاح بالاستقامة بالهداية بيان يكونوا من أنصار الدين، بيان يعيدوا من الشيطان، ونحمى ذلك من الدعوات الطيبة هنا. هذا يريد نصيحة لمن يأتي إلى هذه المناسك ويهتم بالتصوير ويكثر منها. هذه حقيقة من الأمور التي يعني مؤخراً ظهر فيها اهتمام عدد من الحجاج وشغلتهم عن المناسك. وعن روح هذه العبادة ومقصودها وهذا التصوير في أصله منهي عنه وجاء فيه وعيد وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول المحققين من اهل العلم أنه لا يجوز إلا في الضرورة إذا كان هناك ضرورة ملحة تقتضي ذلك فانه, فإنه يصور أما هكذا فهو اولا فعل لهذا الأمر المنهي عنه في الأحاديث الكثيرة وثانيا إضاعة للأموال وثالثا يجر لأمور قد تخل بالعبادة وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه لما نرى فيه من مخالفة في عدد من الحجاج عدد من الحجاج يتقصد عدد من الحجاج يتقصد أنه في كل منسك من المناسك او شعيره من الشعار يلتقط لنفسه ماذا صورة في عرفات يلتقط صورة وتجده يعني يضيع وقت الدعاء في البحث عن مكان مناسب لالتقاط الصورة يضيع وقت الدعاء ومد اليدين الى الله الى البحث عن مكان مناسب لالتقاط الصورة وبعضهم يبحث عن مكان مرتفع او جبل أو او جمل يستاجره يصعد عليه وتلتقط له صور عليه عند في عرفات وفي المزدلفة وفي عند الجمار يلتقط لنفسه صور انتبه لهذه الأفعال مع ما ثبت في مع ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج ماذا قال يا إخوان عندما أهل في ذي الحليفة بالحج ماذا قال عليه الصلاه والسلام قال كما جاء في الحديث الصحيح قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة لا إله إلا الله قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة يعني خالص لوجهك ابتغاء مرضاتك لا مباهات ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا غير ذلك من وإنما شيء خالص لوجهك هل يستقيم مع هذه الدعوة المباركة المبرورة في أول حج أن ينشغل الإنسان في المناسك بالتقاط الصور التذكارية حتى ان بعضهم شوهد حتى إن بعضهم شوهد أنه في المناسك عند وقت التقاط الصورة التذكارية له يمد يديه ثم إذا التقطت الصورة نزل اليدين شوهد بعضهم يفعل هكذا يعني يصلح الإحرام ويهيى نفسه ويقف وقفه جيدة ويمد يديه وربما يتخشع بوجهه ثم يمد يديه تلتقط الصوره واذا التقطت الصوره خفض يديه لماذا هذه الصوره هذه الصوره توضع في البوم هذه الصوره توضع في البوم واذا رجع البلاد بدا يري الناس ويري الاشخاص ويري الاخوان يقول هذه صورتي وانا في عرفات انظر هذه يدي ممدوده وانظر لو تدقك في عيني يمكن تشوف الدمعه فيها دقك بس انظر في عيني تشوف الدموع في عيني وترى وترى هذا ايش هذا اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة انت تحج حتى ت... ت... تعلم الناس ولا تحج حتى تطلب رضا ربك سبحانه وتعالى وثوابه سبحانه وتعالى فما هذا البلاء فيجب على الانسان ان يتق الله سبحانه وتعالى وان يصون حجه ويدع من هذه الامور كلها ويجعل أعمالك خالصة بينه وبين الله وإذا وصل إلى المشاعر يخلص ويلجأ إلى الله ويبكي ويدعو ويسأل الله الإتك من النار والمغفرة والرحمة ما له, له لهذه الأشياء نعم هذا السائل يقول كيف يكون يفشاء السلام عندما يكون هناك كثير من الناس إذا كان كثير يلكع عليهم يلكع الواحد أو القليل يلكع الكثير يلقي عليه اذا رقي يقول السلام عليكم يلقي السلام بصوت يسمعونه ويكفي نعم يقول مثل الحج الآن في امور يصعب يعني يصعب يعني كل وقت الانسان بين الناس ويمشي وهو إياهم فهذا يعني لا يعتبر تلاقي هذا هو هو يمشون هذا يصعب لكن اذا كانوا هناك تلاقي وقدمت ولقيت اخوانك ولقيت جلوسا او نحو ذلك تسلم اتق الله ما استطعت نعم. ولكن في الحج يعني لما تكون تمشي في وسط الزحام ما يتهيأ لأن معنى ذلك أن كل عملك في المناسك وفي الطواف وفي كل عملك هو القاء السلام لأن لا تزال الوجوه تأتي عليك فلكن يتق الله الإنسان ما استطاع عند التلاقي لقيت إخوانا أو مرضت بجلوس من إخوانك أو نحو ذلك تلقي عليهم السلام. هذا السال يقول نعيش في الغرب وتحياتهم غير تحية الإسلام فبما نحيي هؤلاء نبدأ بالسلام. ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ألا يبدأ لا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأهم ولكن إذا إذا إذا سلموا عليك ترد ترد عليهم السلام. فترد عليهم السلام إذا, إذا قالوا السلام عليكم تقولوا عليكم ترد عليهم السلام نعم وإذا أردت أن تتألفهم إذا أردت أن تتألفهم تتألف قلوبهم للإسلام بالكلمة الطيبة وبالهدية ونحو ذلك فهذا أمر طيب ندب إليه وجاءت فيها حديث وعقد في كتب الآداب فصول خاصة بهذا مثل باب في الهدية للمشرك تهدي له هدية وتعامل معاملة طيبة تاليفا له لا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين على وجه التاليف لقلوبهم وجذبهم لهذا الدين وإيقافهم على محاسنه وآدابه لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ودخولهم فيه نعم هذا يسأل عند الدخول للمسجد وعند الدخول يكون السلام وهل يستحب ايضا كذلك اذا كانوا في الصلاة هل يستحب ايضا رفع الصوت بالسلام عند اذا دخل الانسان المسجد ولقي بعض اخوانه فيه يسلم يسلم يعني اول ما يدخل المسجد يبدأ بتحية دخول المسجد عند, باب عند الباب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم إذا لقي جماعة من إخوانه يسلم عليهم وإذا كان أحد من إخوانه يصلي وألقى عليها السلام فالمصلي له أن يرد السلام حال صلاته بالإشارة كما ثبتت بذلك السنة إذا ألقي عليه السلام وهو في صلاة يشير بيده ردا للسلام يشير بيده أو يشير بأصبعه ردا للسلام أو أنه يأ... ايضا له أن ينتظر حتى يسلم وإذا فرغ من صلاته يقول له عليك السلام كل هذا لبأس به نعم هذا السائل يقول إذا عطس أحد الإخوة بجواري ولم يحمد الله كانه قال هل يعني ابين له ذلك انه ينبغي, ينبغي نعم مر علينا نعم وهذا يقول ما حكم رفع الرأس عند القاء السلام وعند الرد رفع الراس هذه اشاره للدلاله إذا احتاج اليها مثل رفع اليد الاصل في السلام أن يلقى فقط ولكن اذا كان من تسلم عليه بعيدا واردت ان تدله على سلامك عليه بإشارة برأسك أو بإشارة بيدك فهذا لا بأس به فليست إشارة الرأس أو إشارة اليد هي السلام وإنما هي دليل عليه نعم هذا السائل يقول أنا صمت الخميس وأخبرني أحد الأخوة بأن لا أصوم الجمعة واليوم أنا صائم وأريد أن أصوم حتى الثامن من الحجة فهل من صيامي أو فهل في صيامي يوم السبت شيء أو هل يجوز لي أن أفطر أو هل يجوز ها ها هذه الأيام أيام العشر يعني الأخ الذي نهاك عن صيام الجمعة نهاك لعله ظنك ستفرد الجمعة بالصيام وهذا منهي عنه ولكن إذا, إذا كنت صمت الخميس فليس هناك وجه لنهيه لك عن صيام الجمعة فلعله لم يعلم بصيامك يوم الخميس ولهذا نهاك عن ذلك وعلى كل حال هذه الأيام أيام العشر الأول من الحجة هي أفضل الأيام وأفضل أيام العمل الصالح في السنة كلها جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه العشر فهذه أفضل أيام العمل الصالح أفضل أيام العمل الصالح وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأيام الفاضله بعبادة الله بعبادة الله بالصيام والصلوات الحرص على التبكير للصلوات الخمس وعدم سرعة الانصراف العناية بالنوافل الصلوات المطلقة صلاة الضحى قراءة القرآن ذكر الله عز وجل صلة الأرحام بر الوالدين إطعام الطعام إفشاء السلام كل الأعمال الصالحة وهذه العشر يجتمع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في أي وقت من الأوقات لأن أمهات العبادات تجتمع يمكن أن تكون في هذه الأيام زكاة وصدقة والحج والصيام والصلوات وأنواع الأعمال الصالحات فلا تجتمع أمهات العبادات إلا في, في, في, في هذه العشر الشاهد أن هذه أوقات فاضلة وأيام مباركة ينبغي على المسلم أن يجتهد في أنواع العبادات يصوم يتصدق يصلي يجتهد في ابواب البر والاحسان والنفع وطلب العلم والتفقف في الدين كل هذه من الاعمال الصالحه التي يجتهد فيها يعني مثلا وانت مقبل على الحج اجعل من اعمالك الصالحه في هذه الايام ان تتفقه في الحج وتقرا في احكام الحج وتستمع الاشرطه التي تفيدك في اعمال الحج ايضا تتعلم التوحيد والعقيده وتقرا فيها ومجالس العلم كل هذه من أعمالك الصالحة التي اجتهد أن تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها في هذا العشر وصيام اليوم يوم السبت جاء النهي عنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصد إذا قصد صيامه أما إذا لم يكن صيامها يعني مقصودا كان يوافق مثلا يوم السبت يوم عرفة أو يوافق يوم السبت يوم عاشوراء أو يوافق يوم السبت صيامك لست من شوال فأنت لم تقصد يوم السبت فالنهي عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بالتيمية وغير من العلم إذا كان قصد لذاته إذا كان قصد لذاته أما إذا كان جاء تبعا ولم يقصد لذاته كان تصوم الآن هذه العشر الفاضلة أو مثلا وافق يوم عرفه أو وافق يوم عاشوراء أو نحو ذلك فإنه يصام وإذن صيامك لهذا اليوم هو من الأعمال الصالحة الفاضلة التي تتحرى ويرجو فيها المسلم ثواب الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه